حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل, فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا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 كالجبال ونادى نوح لبنه وكان في معزله يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا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 وَقِيلَ بُعْدَ اللِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِ قَالَ يَا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني بك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم